إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الوافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون والسابقون السابقون أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ تُولَّتْ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ عَلَى سُرُرٍ متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا يؤمنون ز يفون وفاكهه من ما يتخيرون ولحم طير من ما يستبون وحور النعين وحور النعين أمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها نغوا ولا تأثيما إلا قينا سلاما سلاما kâchalkósák k kommunik k Inszi kiszق a czego k fab k وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا مملوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن Bökár, álába, átárába Lé azhában az élet Újében Újében Újében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 الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الموضوب عليهم ولا الضالين آمين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترثين وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ وَكَانُوا يَطُولُونَ وَكَانُوا يَطُولُونَ وَكَانُوا يَقُولُونَ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا لمبعثون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها كذبون لا آكلون من شجرهم مزقون من فمليون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم Fasharibóna alaihi min alhamim, fasharibóna shurb alhim, háva